وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ثم قال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه الى اخره يقول الله عز وجل وبكفرهم كرر الكفر فقد سبق ان ذكر ما يتعلق بكفرهم فقد قال تعالى وكفرهم بآيات الله ثم قال وبكفرهم قيل المراد وبكفرهم هنا أي بالمسيح عليكم السلام قيل المراد بهذا الكفر كفرهم بالمسيح فإن قال قائل لماذا قلنا بهذا القول أين ذكر العيسى قالوا أصحاب هذا القول حذف للدلالة له ما بعده ما الذي يدل عليه الآيات القادمة فإن ستتكلم عن من؟ عن عيسى وقيل معطوف على قولهم وإعادة الجار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرا بعد كفر والله أعلم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صلى الله عليه وسلم هذه من ضلالات اليهود قولهم على مريم بهتان عظيما اي اتهموها اتهموها بالزنا كما قال الله تعالى فاتت به به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا زاد بعضهم العياذ بالله وهي حائض عليهم لعائن الله تترى الى يوم القيامه وقولهم على مريم بهتانا عظيما تهموها بالزنا ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا وقولهم على مريم بهتانا عظيما والبهتان الكذب المفرط الذي يتعجب منه كما قال الشوكاني في فتح القدير وقصة مريم معروفة مشهورة في صورة مريم في صورة مريم وقولهم على مريم متانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قالوا هذا القول وتبجحوا به مع أنهم لم يقتلوه كما سيأتي وأن الله عز وجل كذبهم هذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك يعني اعترفوا بذلك هم لم يقتلوه لكن زياده في كفرهم قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله سياتي الان انهم لم يقتلوه طيب وهذا يدل على ماذا يدل على انهم كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك ولا شك ان هذا القدر وان لم يقتلوه هذا القدر كفر عظيم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اختلف لما سمي بالمسيح قيل لكونه ممسوح اسفل القدمين وقيل لمسح زكريا إياه وقيل لمسحه الأرض أي قطعها وقيل أنه لم يمسح ذاعها إلا برء. وهذا أرجح الأقوال طيب المسيح عيسى بن مريم نسب الى من الى امه ودائما ينسب في القران الى امه لفائدتين الفائده الاولى بيان انه مولود والله لم يولد الفائده الثانيه نسبته الى مريم بانه ابنها ليس هو ابن الله ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله عيسى ابن مريم رسول الله وسيأتي عقيدتنا في عيسى طيب وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هنا سؤال كيف قالوا رسول الله هم قالوا ان قتلنا المسيح رسول الله نقول الجواب من اوجه اولا أن يكون رسول الله قالوا هذا من باب الاستهزاء والسخرية نحن قتلنا عيسى بن مريم رسول الله هذا الذي يقول أنا رسول الله ومثل ذلك قوله تعالى عن الكفار كفار قريش وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يقولون الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يقولون استهزاء وسخرية أنت يا من نزل عليه الذكر إنك لمجنون وكقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وعلى هذا القول رسول الله من كلام من كلامهم من, من كلام اليهود قولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ويكون قالوه استهزاءا وسخرية وقيل من الأجوبة أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كانهم قالوا رسول الله عندكم او بزعمكم قتلناه وقيل انه من قول الله لا اكملوا لا من قولهم انما من قول الله قولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم فاخبر الله رسول الله والفائده من ذلك قال العلماء تقبيح هذا الفعل وتعظيمه أن الله أخبر أنه رسول الله سبق مع ان عظم الذنوب وعظم عظم الأمور أن يقتل نبي رجل قتله نبي أو قتل نبي طيب وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله رد الله عليهم وكذبهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه ردا على زعم اليهود أنهم قتلوه فإن عيسى كان يسيح فذهبوا إلى حاكم الشام وقال هناك رجل يسلط الناس عليك ويقلب دينهم فأمر به فذهب عيسى عليه الصلاة والسلام ودخل في بيت واليهود تلحقه فقال لمن في البيت قيل أقوال سنذكرها بعد قليل طيب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كذبهم الله وعليه من قال إن عيسى قتل ما حكمه ليش كافر لأنه مكذب للقرآن مكذب للقرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا شبهه فظنوه إياه قال العلماء اختلفوا في من ألقي عليه شبهه قيل من الأقوال أن عيسى قال من يتشبه بي وله الجنة فقام شاب فرأى أنه صغير ثم قال مرة أخرى من يتمثل ويتشبه يتشبه بي وله الجنة قام نفس الشاب فألقي الشبه عليه ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل أنه بعض من أراد قتله من اليهود وأن اليهود حينما دخل رجل من اليهود يريد أن ينظر في البيت فخرج فالقي شبهه عليه فقتلوا من؟ قتلوا هذا من باب المكر يمكر الله عز وجل عليهم هم يمكرون والله عز وجل يمكر والله أعلم واختار الطبري أن الشبه ألقي على جميع من كان مع عيسى يقول الطبري رحمه الله واولى هذه الأقوال بالصواب أحد القولين الذين ذكرناهما عن وهب بن منبه من أن شبه عيسى ألقي على جميع من كان في البيت مع عيسى حين أحيط به وبهم من غير مسألة عيسى إياهم ذلك ولكن ليخزي الله بذلك اليهود وينقذ به نبيه عليه السلام من مكروه ما أراد به من القتل ويبتلي به من أراد ابتلاءه من عباده في قيله في عيسى وصدق الخبر عن أمره إلى آخر ما قال رحمه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه فيه من في عيسى في قتل عيسى لا شك منه بعضهم قال قتلنا عيسى بعضهم قال ليس بعيسى بعضهم قال هذا الوجه عيسى والجسد ليس جسد عيسى هذا اختلافهم وقيل إن اليهود لما حبسوا عيسى وأصحابه في البيت دخل عليه رجل منهم ليخرجه إليهم فألقى الله شبه عيسى على ذلك الرجل فأخذ وقتل ورفع الله عيسى إلى السماء سؤال إلى أي سماء عيد نسأل العيد. السماء الثانية عيسى بالسماء الثانية ابن يل وقتل ورفع الله عيسى إلى السماء وفقدوا صاحبهم فقالوا إن كنا قتلنا المسيح فأين صاحبنا ليس كذلك نعم وإن كنا قتلنا صاحبنا فأين المسيح عيسى فهذا هو اختلافهم فيه إلى آخر ما ذلك فيه ما لهم به من علم يعني أنهم قتلوا من قتلوا على شك منهم فيه ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول هل هو عيسى أو غيره إلا اتباع الظن لكن يتبعون الظن في قتله ظن منهم أنه عيسى لا عن علم وحقيقة وما قتلوه يقينا أي وما قتلوه, قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله إليه رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه أي اليقين إنما هو في رفعه عليه الصلاة والسلام وعندنا مباحث طيب المبحث الاول عيسى من علامات الساعة نزول عيسى من علامات الساعه الصغرى صح الكبرى الكبرى وانه لعلم للساعه جاء في قراءه لعلم اي دليل على نزول عيسى كما قال الله عز وجل وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليشكنن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويضع الجزية وفي رواية وتركنا القلاص فلا يسعى عليها من علامات الساعة وإذاك جاء في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لن تقوم حتى ترى قبل عشر آيات ذكر منها نزول عيسى ابن مريم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية بل رفعه الله إليه قلنا في السماء الثانية والسماء الأولى آدم ابني الخارة في السماء زكريا وعيسى طيب الجواب الثاني أو المسألة الثانية والثالثة ما الجواب عن قوله تعالى هذا سبق في سورة العمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا هذه ذكرت الخلاف فيها في سورة العمران علي نمر عليه سريعا القول الأول أن المراد بالوفاء هنا النوى قال ابن كثير وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم إني متوفيك منيمك ورافعك استدلوا بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل ينيمكم وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعدما ماتنا واليه النشور هذا القول الاول وهو القول المشهور وقيل ان المراه متوفيك قابضك من الارض إن الوفاة هنا بمعنى القبض أي قابضك من الأرض فرافعك إليه وهذا قول جمهور المفسرين واستدل بقوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم قال البغوي أي قبضتني إلى السماء وأنا حي لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته وقال الشنقيطي القول الثالث ومن بعد ما ذكر الاقوال الاول والثاني متوفيك اسم فاعل توفاه اذا قبضه وحازه اليه ومنه قولهم توفى فلان دينه ما معنى توفى فلان دينه قبضه اذا قبض اليه فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم الي حيا وهذا القول هو اختيار ابن جرير رحمه الله إلى أقوال أخرى طيب المسألة الرابعة عقدتنا في عيسى عقدتنا ما جاء في حديث عباد بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاه مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن حق أدخله الله من أي باب الجنة الثمانية عبد الله ورسوله فمن آمن بعيسى الذي وقع فيه الضلال ووقع فيه الاختلاف بين الأمم وآمن هذا الإمام دخل من أبواب الجنة الثمانية عبد الله ورسوله هذه عقيدتنا كمسلمين إنه وإلا عبد فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي ماذا قال؟ إني عبد الله فمن عقائد اهل السنه المسلمين في عيسى نؤمن أنه عبد لله ليس بإله ورسول فليس بكذاب وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثانيا من أم بلا أب قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال تعالى فاتخذت من دوني حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلابا زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبر بغيا ثالثا ليس له شيء من حقوق الربوبيه فليس إلها قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن راد يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الأرض جميعا رابعا لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله وسينزل في آخر الزمان بدين جديد أو بشريعة محمد بشريعة محدد مجدد كما في هذه الآيات وحديث يوشكوا أن ينزل فيكم المريم حكما مقسطا أيضا هو أحد أولي العزم من الرسل ذكروا في موضعين في القرآن في الأحزاب والشورى في الأحزاب قال الله تعالى وإذا اخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظ هذا ملخص عقيدة المسلم في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله من أم بلا أب ينزل في آخر الزمان هو حي الان ذكر الحافظ بن حجر فائده وهي نذكرها وهي ما الحكمه من نزول عيسى في اخر الزمان دون غيره من الانبياء القول الاول قيل الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه هذا يرجح الحافظ بن حجر قيل أن عيسى وجد في الإنجيل فضل امه محمد فدع الله أن يجعله فيهم فاستجاب الله دعاءه وقيل إن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها أي ثلاث الحكم والرحافظ من حجر ماذا رجح الأول تكذيبا لليهود اليهود يقولون أن قتلنا عيسى ها؟ أو كلنا نحن ليه في نعم وكان الله عزيزا حكيما عزيزا له العزه الكامله عزه القدر والقهر لا يستطاع حدنا له سوء سبحانه وتعالى حكيما في جميع ما يقدر في جميع ما يقدر وفي جميع ما يأمر وفي جميع يقضيته سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة البالغة والحجة الدامغة وسبق لنا أن حكيما اسم من اسماء الله متضمن لصفة الحكمة الحكمة الكاملة فكل شيء في الكون له حكمة خلق السماوات له حكمة وخلق البشرية له حكمة وتكلمنا الحكمة بما فيه كفاية نأخذ الفوائد عشان نأخذ الآية التي بعدها من فوائد الآيات أن الكفر سبب للشر واللعل وبكفرهم ان اليهود باءوا باثم قتل المسيح هم قتلوا ليس كذلك طب كيف باءوا؟ قالوا قتلنا المسيح ان عيسى رسول الله ان عيسى من ام بلا اب كفر من قال ان عيسى قد قتل ان عيسى رفع اثبات علو الله ان عيسى حي ثم قال الله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب أي وما من أحد من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته اختلف العلماء رحمهم الله في مرجع الضمائر إلا ليؤمنن به قبل موته إلا ليؤمنن به عيسى ليؤمنن به بمن؟ بعيسى قبل موته قولان من يستطيع يستنبط الاقوال قبل موته قول الاول القول الثاني قبل موته موت نعم القول الأول إلا به بعيسى قبل موته اي قبل موت عيسى بعد نزوله في اخر الزمان ما في يهودي ولا نصراني الا يوم عيسى يعرف الحقيقه القول الثاني والا ليؤمنن به الا بعيسى لأ إلا ليؤمنن بعيسى قبل, موتي قبل موت الكتابي إذا جاء اليهود يموت اعترف بالحق وأنهم لم يقتلوا عيسى لكن في هذه الحالة إيمان ينفع وما ينفع ليش؟ اضطراري إيمان اضطراري فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فلم يكن إلى خلايات وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر هذا القول الثاني إلا لئم من النبي بعيسى قبل موته قبل موت الكتاب يؤمن إلى ما يرى الموت يؤمن ابن جرير الطبري ابن كثير رجح القول الأول إلا لئم من النبي أي بعيسى قبل موته أي قبل موت عيسى نسمع ابن كثير رحمه الله يقول يقول ابن كثير بعد ما ذكر قول ابن جرير ورجحه ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، اللي هو ما هو؟ قبل موته، قبل موت من عيسى، قبل موت عيسى. يعني في آخر الزمان إذا نزل عيسى اليهودي يوما. قال ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان مدعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم. من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق وإنه باق حي، وإنه سينزل وإنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا فيقتل المسيح الظلاة. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حيث لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم لذلك قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل والصليب ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا يشهد على اليهود بالتكذيب له وعلى النصارى بماذا بالغلو, نعم بالغلو باليهود كذبوه يلاحقونه كذبوه والنصارى بالغلو بل كل الانبياء يشهدون على اممهم يشهد يوم القيامه من فوائد الايه إثبات أن الكتابي قد يؤمن إيمان الطراري هذا على أي الأقوال على القول الثاني موت الكتابي قبل موت موت الكتابي هذا على هذا القول يؤمن لأنه على هذا القول الكتابي يؤمن إذراء الموت لكن ما ينفعه قد تكلمنا على ذلك في سيرية شرح عياض الصالحين حينما تكلمنا متى لا تقبل التوبة بعد طلوع الشمس مغربها وعندها الغرغرة ثبوت نزول عيسى في آخر الزمان أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويموت كما يموت البشر أن الرسل يشهدون على أممهم وفق الله الجميل لما يحبه أرضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد